بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم تُلْقُونَ القون بِالْمَوَدَّةِ تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ودّت غا مرضاتي تسرّون إليه بالمرّدة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يثقفوك يكون لكم أعداء ويبلسوا ويبلسوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرن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 حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما وما أملك لك من الله من شيء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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان, يرجو الله. لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَضْجِعُهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسنوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ولا يأتيني ببُهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من أصحاب